العين ترى وتميل العين ترى وتميل, وتميل والقلب يعشق كل جميل العين ترى وتميل والقلب يعشق كل جميل يعد يداوي العليل يا يا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 إلى يا دي صفقة للي اجتمع للي للي للي للي للي للي للي للي للي للي للي Heel erg bedankt. Deze is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Come on. I got a